قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْشٌ شَيْخُو إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ الو اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجا لوط ان ابراهيم لعليم ان وهم منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ نُّكْرٌ مُّدْرُودٌ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتألم ما نريد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 نَنَ الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب